بسم الله الرحمن الرحيم ألف لآميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويخطون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وَمِنَ الناس من يشتغي لهوى الحديث ليطل عن سفيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ْتَشْ برَنكَ أَلَّ يَسْمَهَا كَأََّ فيِيهُذُ نَيهِ وَق فََِّررههُ بعَذاابٍ أَليم إِ الذيينَ آممَر وَعَمِر الصَّالِ حذِ لَهُم جََّدُ النعِيم قَادينَ فِيهَا وَعددَ اللهَّ حَفق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 لزوج كريم هذا خلق الله فأعوني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قَالَ نقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك في الله إن الشرك لظلم عظيم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 تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع شبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها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 لا تصفر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدتك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فقور وقصد في مشيك واخطط من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسفغ عليكم نعمة اسْطَبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَامَهُ قَاهِرَةً وَبَاقِنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعْ مَا قالوا بل نتبع مَا وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى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 إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمثه من بعده سبعة أبحر والبحر يمثه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات قرار إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أدل مسمى فأن الله بما تعملون قبير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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَقِيّ وَإِذَا غَشِيَهُمُ الْمَوْتُ كَالظِّلِّ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِ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 فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا